Thank you. يا حبيبي وانا حسيتك بيت ريان الله شنون بيت يا حبيبي وانا حسيتك بيت ريان الله شنون وانا بذكر يوم باقيتك Yeah. بعيد صحاتك نفسي ويا ام حلوى قبل كم عام كنت ماشي في طريق تتايه ضهور بس با ما بعيد في <محي> مسيري ويام هدوى قضيت مع كل ما فينا ما شيء في طريق التسعي مغرور بنباه وانا مثل kun huwaya hubat nayi wa ana ma kun huwaya hamzam دي فناك يا جد كل مودم في دمي والله اني كم شفتني مني يا ايوان من كانت لوحا ناسجيها جواني تمنا اللقا سوى ارى التمنى رجعوا قصادي تمني يديني ودي يا حبيبي وانا حسيت بريحه الرحش اللي يقول يدي يا في سري على النشن وانا بتذكرك